بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وصلنا نظارك على نبيه المصطف الأمير وعلى آله وصحره أجمعين أما بعد سيقول المصلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمنالي تقدم معنى أن النفقة من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على المحكم وهذا الحق له أسلاب تقتضيه وتوجبه وهذه الأسلاب تتنوى في الشريعة الإسلامية وهناك ثلاثة أمور مهمة تدني عليها أو ينذي عليها الحكم في وجوب النفقة أولها ملك المكاح والثاني ملك اليمين والكالب البعضية والقرابة فهذه ثلاثة أشباب توجه النفقة إما من ذهب من في النساء لأن المصدر هو الرجل يملك الاسم جاعة بالمرأة وإما منك اليمين كما قال تعالى ما ملكت أيمانكم والرقيق والعبد والمملوك محبوس بخدمة سيده كما أن المرأة محبوسة لذوجها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهن عندكم عوان والعوان هو الأسير المحبوس فالمرأة مملوكة بالذكاء محبوسة لحق الزوج ومن كل يمين الرقيق ملوك بسيّده ومحروس من مصالح السيّد فإما القراضة والبعضية فهذه ثلاث جهاد أو جوالب ينبين عليها الحكم بوزوب النفقة المصنب رحمه الله بيّن غلاء ما يتعلق بوجوب النفقة من جهة الزوجية وهذا مثل مكافي وشرع الآن في بيان الجانبين الأول منهما يتعلق بالقرابة والبعضية والثاني يتعلق بمرخ اليمين وكل الجانبين أو كل السرهبين وردت فيه نصوف عن رسول الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دينت بعض الأمور والمشائل والأحكام المتعلقة بهم يقول رحمه الله باب نفقة العقارب والمماليك أي في هذا الموضع سأذكر لك جنة من المشائل والأحكام التي تتعلق بديان النفقة الواجدة من جهة القراغة ونفقة الواجدة من جهة ملك اليمين قال رحمه الله تجد او تتنمتها لأبويه وإنحلوه تجد نفقة كلها او تتنمتها لأبويه وإنحلوه. اي انه يجب على المسلم ان ينفق على والده. وهذه النفقة على الوالدين إما أن ينفقها نفقةً تامنةً كاملة لأن كان الوالد لا يشطيع ليس عنده أي دخل فحينئذ يقوم بنفقته نفقةً تامنةً كاملة أو يكون عند الوالد بعض الدخل ويحتاج إلى شرق العجل ونقص النوجود فهذه كثمة النفقة فتجيب النفقة كلها او اثناءها لوالدين. والاصل في ذلك ان الله تعالى امر الابن وامر الولد سواء كان ذكرا او انثى بالاسسان الى الوالدين. ولذلك قال تعالى وبالوالدين اشانا. اي اصرموا بالوالدين اشانا. ولان الوالد أنفق على الولد فجعل الشرع من العجل أنه إذا احتاج الوالد أن عليه ولده ولأن الولد كان بشدد والوالدين تحقه آشد الحقوق وفرضه آشد الصلاة ولذلك لا يتخيل بقدر فمسيقين لعظم حقه أما نصر الكتاب فقل تعالى وبالوالدين إحسانا ووجه الدلالة من هذه الآية تخبرين أن الله طرض على الولد أن يسل إلى والدين وليس من الإحسان أن يكون الولد قادرا على أن ينفق على والديه وبالوالدين عز ولا ينفق فهذا من الإحسان ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في شبيح أم المؤمنين آحسة رضي الله عنها إن أطيب ما أكلكم من كفزكم وإن أولادكم من كفزكم إن أطيب ما أكلكم من كفزكم وإن أولادكم من كفزكم بل هذا الحبيح على أنه إذا أكل الوارد من مال ولده فإنه من كفزي كأنه يأكل من كفزي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو صحيح من حديثي فاطمة الحديثي فاطمة رضي الله عنها أنه قال إنما فاطمة ضبعة مني يريبني ما راضها ويغذيني ما عذاب قلوا ضبعة مني والضبعة من الشيء كالشيء فكما أنه يجب على الولد أن على نفسي كذلك ينهض على والده وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك فهذا كله يدل على أن الوالد له حق في مال ولده وأنه إذا أعرض الوالد أو أعثر وجد على الولد أن يتقل الله فيه وأن يؤدي الحق الذي أوجب الله فيشد حاجة ويقضي خلقة وإذا قلنا الوالد فهذا يشمل الأبد والأم أما الدليل على أنه يشكله ما إن المذيء صلى الله عليه وسلم لما شغل عن الزر وأحق الناس بالذر قال يا رسول الله من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم قال أبر وثم الأقرب ثم أقرب حقا واجدا ورحما وصولا كما في لواية أبي داود في شنن فهذا يدل على أنه يجد على الولد أن يقوم بحق والده عند العزل إن عجز الوالد أبا كان أو أبما عجزا كليا فد هذا الحز بالنفقة عليه وإن كان عجزا جزيا بمعنى كما ذكرنا يجد بعضا لفقة ولا يجد بعضها وجد عليه أن يتم مدى مقادر مستطيعا على ذلك الاثنان. الامر المهم يعني بالنسبة للنفقة قد تكون على مدى الزمان المتباعث وقد تكون على الزمان المتقارث. فاذا كان الوارد او كان الواردة لهنا حاجة في يوم منه جزء الزمان فيجد عليه أن ننفق عليهم هكذا اليوم لأنه الورد قد يحتاج في يوم من الأيام وقد يحتاج طيلة الشهر قد يحتاج طيلة الأسبوع وقد يحتاج اليوم أسموه أنه, أنه يجد عليه أن ينفق فppe لو أن واردا لم يجد طعامه ووالدك لم يجد طعامه فإنه يجد عن الإبن أن يعطيها نفقتها سيطعمها من أول يوم كما ذكرنا في نفقة الزوجة وبالينا والهذلك أن النفط تشتحق من أول اليوم يعني لأبويه وإن عالوه لأبويه هذا نباب التقليد كالعمرين والقمرين وإن علوا قولوا لأبوه يشمل الظالب والباردة جثبوا العنفة وإن علوا يشمل جده من جهة هذه وجده من وكذلك جدتهم من جهة أجيب وجدتهم من جهة أمي والجد كذلك من جهة الأرض الجدة سباً كانت خفيحة كما تقدر في الفرائض كما السيافين إن شاء الله تعالى أو كانت كما يسمونها صاقطة أو فاسدة كما السيافين يعني أنها صاقطة في الإرض وفاسدة في الإرض يعني ليس عندها سبب يفضي ميراثها كما السيافين إن شاء الله وضيانهم في ذلك الفرائض فلأبيه وإن على لأن رجلا عنده أب الأب وهو الجد الشخيط ليس عنده هنا ليس عنده طعام ولا كسوف وجد عليها من فقاله لو كان عنده جد تمحضت للإياب كأم أم أو تمحضت للذكور كأم أبي الأب أو جمعت بينهما كأم أبي الأم في هذه الحالة يجب أن ننفق عليها إذا كانت معكرة وإن, وإن علوا علو. تسمى الأب الأب الجد المباشر والجد وارفة أب, أب أب أب وأم أم أم وإن علوا يعني لا نضغي بالقرب البعض نعم. وإن ولده وإن سفل. ويجب على المفل أن ينفق على ولده وإن سفل. يعني وان نزل والولد تجب نفقته لان الله عز وجل وصف الوالد على ولده واجبره بالاحسان وجاء بالنصوص في, في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام ان الولد بالرعايه والعنايه الله تعالى والده يرجع اولادهن حولا كاملا لمن اراد ان يتم الرضاعه علما المولود له رزقهن وقصوتهن بالمعروف فاوجد على الوالد وعلى المولود له وعلى المولود له رزقن وقصوتهن تعرف التخت الذي شاء ان شاء الله رزقهن وقصوتهن بالمعروف فاوجد نفقه الولد انا والده وهذا يدل على أنه يجد على الوالد أن يمثق على والده وليصنع قائم على ذلك وجعلت سنة أكد ما في شكاب الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكما في الصحيحين الحديثة من المؤمنين عائشة رغي الله عنه فكفتهم قال لها عليه الصلاة والسلام أي لهم هذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف فقول ما يكفيك في بالمعروف يقول على أنه يجد على الله أن ينفق على ولده عندما قالت أن أبا شكيان رجل الشيخ المشيخ أفأأخذ من ماله فدل على تقصيره في النفطة على دروها او سؤالها عن خلافة وفتوى فضاء الشيخة موفتوى سأبتعى عليه الخاصة أن تأخذ من ماله ولكن بالمعروف فدل على حل الولد تجب نفقته على والده لأنه جعله حقاً بالمال وأمر الزوجة أن تأخذ من ذلك المال بالمعروف للولد فلو كان الولد لا نفقت له على والده لما أحل لها رسول الله سلم أن تأخذ من ذلك المال وأجبعاً بلداء رحمه الله على أنه يجب على الوالد أن على والده وإن سقطوا يعني وإن دب وهذه عبارة استخدمها الاولماء الفقهاء رحمه الله في كتاب طرائق النووي مراد به يعني صلاحه كان مباشره أو كابن او بواسطه ابن الابن صلاحه المحضر بواسطه جهه الذكور كابن ابن او تم حضره الميلاد كبنت بنت أو جمع بين الذكور والإناس إذن البنت وبينك الإذن حتى ذوي الأرحام منهم حتى ذوي الأرحام من الأصول والفروض وهذان الجانبان أو هذان جهتان أقوى جهاد الحقوق النفقة من جهة الأصول والفروض وذالك ان النصوص الكتاب والسنه دلت على على ان ان ظلم ولد ذو والديه وحرم حق الله في ولده وقال رسوله صلى الله عليه وسلم انما فاطمه الضغاء مني وقال علي بن سنان في الحديث الصحيح عن اهشه في السنن ان ابيض ما اكلت من كسفكم بيع الولد للولد في الشيء الواحد فهذا ينقل على قوم وهذه من جهة الأصول ومن جهة الفور والواقع يصدق ذلك فالإبن فرع من والده والوالد أصلا للولد تعلمين هذا الجانب حتى ولو كان من ذو الأرحام وذو الأرحام من جهة سأتي إن شاء الله تتخيلها في القرائب هذه الجهة بالسخيطة دون جهة الصدر والتعصيد طبعا في الأصل لا تريد لأنهم أرحم الله لا يريدون كالخال والخالة والعنة وابن العنة وابن الخالة هؤلاء وبنت العنة هؤلاء لا يجيس لهم نراف يتداد الله سنة الله في الأصل لكن استردوا إلى ما رحمه الله إذا لم يوجد وارد ذا بفرد ولا بتعصيد هل ينزلون منزلة من أجلوا به كما سيت في إن شاء الله تفصيله فاختار جبه من الظلماء رحيان الله أنهم ينزلون وفيه الحبيب قال خالوا وارث من لا وارث له والأصل عندهم في قوله تعالى وإن الأرحام ضعهم أولى بضعهم في كتاب الله أنهم جاء جي مهجيها بخص حق فيأتي في إن شاء الله تفصيل هذا مثل المسأل للفراع مثلا الآن دول الأرحام عندنا الجدة الفصيحة والجدة الكافية الجدة الصحيحة مثلاً تنحضت في الإنسان من أمثلات التي تنحضت في الإنسان كأم الأم فهذه حقها ثابت من جهة النفقة ينفق عليها لكن بالنسبة للجدة الأنسان إذا أدرت بذكر أو أدرت بذكر بين الأنسان فهذه تعتبر صاقطة في الجد وثمنا هنزل الفاسد وثمنا هنزل التشفات فإشار إلى أنه حق لابتها تعتبر من ذو الأرشام لأنه لا أدل هذه الأصل كأم أدل أم أم وأدل العم هذه جدها لا ادلها فالأصل الله فرضو من تأخيره من ذو في الأصول فذو الأرشام يكونون في الأصول ويكونون في فرور ويكونون في, في الشراس وبالنسبه للذين يعطون حق الاصول لا يسقطون وفي الفروع لا تسقط فبن جن فبن لا تسقط اننا قلنا ان الاصول والفروع لا تسقط من دون منهم وهذا لعظم شأن الاصول والفروع وبناء على ذلك لو كان لفظ كذا أم أدن أم تاسرة أو جدا صاحبة فإنه يجب عليها أن ينفق عليها مع أنها من ذوي الأرسام في جهة الأصول ولو كان عنده ابن ابن ابن ابن فهذه من جهة الفرور تعتبر من ذوي الأرسام بخلاف ابنة الابن لها فرضها في كتاب الله سنة لكن بالنسبة لبنت ابن البنت وبنت البنت هذه تعتبر من الأرخام ويجب علي من ينفق عليها لو أن بنت بنته احتاجت يجب علي أن ينفق عليها وكذلك لو أن بنت بنته ايضاً احتاجت ينفق عليها فالأصول والفرور لا يستطيعونها إذا كان من ذو حتى ذو الأرحام منهم حجبه محفر أم لا حجبه محفر أم سواء كان الأصل او كان القر يخجب هذا الذي ينفق محجوب بوجود من أولا يخجب أصله أمن والحجب المصلحي وتعمله العلماء رسول الله في الفرائح لأن الشريعة جعلت الفقوق في الإرث مرتبا مفصلة الله جل وعلا تولى قصرة الفقوق والفرائح من فوق شبع الشماوات ومن يكلها لا إلى الملك المقرب ولا إلى النبي المرسل يشتفشون قل الله يكتيكم في الكلام والكلام مسألا من نشاء أن يرى من قطاع المصر لما حاله لا يبقى ولا مولود انقطع الآباء والجدود فهذه الفرائض صر الله الله جوجب وقدره هنا من يحجب يمنى بوارث جعله الله أحق من فرائض وإذا حجب هذا الشخص ذكر ثانا أو أمثاء إما أن يحجب في شرح إلا حجبا كليا بسم الحج أو كامل أو يحجبه إلا العلماء حجب الشنان وإما أن يحجبه حجب أكثر ما يحجبه حجبه حجب خرمان وإما أن يحجبه حجب مقفان فالشريعة الإسلامية جعلت الحقوق مركباً في الضراء فاصطلح الظلماء على هذا الحرمان وهذا الملء الكل أو الجزء على تشيئة للشجل فلماذا أدخل الظلماء مسألة الحج في النفقة؟ لأن النفقة للقرابة النفق القرب كما سيأتي مبنيه على الزهر وهذا بحقيقة من عدل الله سكانه وتعالى حيث جعل الظن بالغرب فإذا كان قريب المسان إذا ما يرث فكذلك ويستفيد من الزهر ويأخذ الزهر من جهة الزهر فكذلك إذا استقر هذا القريب في حال يأتي الله فإنه ينفق الله فعزب الله سبحانه وتعالى ولذلك جعل الجرس مؤثرا كما سيكون ان شاء الله وعلى الوارث يجب ذلك وجعله موجبا لفقود حلق النفق فهنا في مشارتنا إذا كنا نقول من قد صدق من الأسواق يعني وجود النفقة فالوارث تارث يحجب وتارث ما أي يد لن يكون محجباً لا إشكال لأنه مستحف من جهة الإب لكن إذا كان في في مسألة الإب يحجب حجم الصام أحجب حمال فهذا يؤثر مبغي يؤثر في النفقة لكنه في الأصول والفرور لا يؤثر في الأصول والفرور وهذا جعله اختفاءاً هابتاً لأن الأصل والحر جهته متمشضاً جهة بعضية بسلاث الوارد فإنه من جلد تشريح القرابة سواء كان من الفروح أو الحواش أو ما كنه ففرد قديم القصور والفروح فرده دائما مثل مشألة ذوي الأرحام التي تقدمت لعنى وهنا في مشألة وجود من هو حاجب سواء كان حجب وحجب خنان أصر بنقصان قال رحم الله سواء حاجب يقود رحم الله اكتناه من فجأ فقد له ارقامين فجدهما في مرسل قولا لو امنا له جد ووالد ابو ابو هو جد الاب فقي والجد ف عنده المستحق من الوالد ومن الجد اذا كان من الجب لا يريد من وجود هذا الذي يريد أن ينفض محجوب يعني لا يريد من جبه من وجود أبيه. لا يريد من جبه من وجود أديه فالأصل يحتضي أنه لا تجب علينا فقط هذا الجب وإنما تجب على الأبن يعني حجبه معشر أو لا في هذه الحالة نقول للدجن أنزق على أبيك وجدك أنزق على أبي وجدك فإذا حكمنا بإنفاقه على جده فإنه في الأصل لا يرزم هذا الجد لوجود العبد ولكن هذه مسألة مستثناء في كما نتحدث بخلاف غير الأصول للفوق كما سيكون إن شاء الله تعالى حجبه محسن أو لا إذا لم نحجب مدد أن يشتقر جده ويحتاج إلى النفقة والدومية قلوه أبوه ففي هذه يجب أن ينفق على الجد فشتوت العبارة أنه منزم بالنفقة سواء كان محجوبا بمعزل وهو الأب الموجود أو كان غير محجوب كأن يكون جده قد ناجى ابنه وهو الأب يجب على هذا الولد أن ينفق على جده سواء تجد بمعشر أو لم نعم وكل من يريثه بفرض أو تعقيد وكل من يريثه بفرض أو تعقيد هذا الجانب الثاني في القرابة الجانب الأول أصول أصول المثال وفرق هذا الجانب الأول وهنا الجانب الثاني يشهد البقية في الأواشي كما في ابي بقيه القرابات فباقي القرابات بين رحمه الله أنه أنه يجب ان ان المولى جعل على من يكون وارثا له سواء كان فرض او تاخير فاذا كان وارثا بالفرض او بالتعصيب تحط النفقه بقوله تعالى وعلى الوارد مثل ذلك هذه الآية الكريمة من سورة الزقرة أوجغ الله عز وجل فيها النفقة يعني بيّن الشكم النفقة على الولد في الرضاعة فأمر الله عز وجل الوارد أن تردع ولده وأمر الله والد أن ننفق على هذه المرضا ولما أمره بالإنساء مبين أن المولد هو الوارد يجب عليه أن ينفق قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل وعلى الموضوذ له رزقهن وتسوطهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وشعه لا تضار والدكم بولده ولا موضوذ له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فاستهدنا من الآية أن الوارث ينفق على ورده في الرضاعة وعليه ذلك حق موضدا وعلى مولود له رسوهين أو فسوهين بالمعروف ثم قالوا على الوارث مثل ذلك فلو كان وارد الطشم ميتا نضعنا إلى قربته قربته الذين يريثون وقلنا لهم أنفقوا على هذا المولود الذي لا وارد له بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك فكما أنهم يريثون هذا المولود لو ماس كذلك أيضا يجب عليهم أن نفقوا عليه ذاعة ومن هنا ندرك ما يريده الأعداء على الإسلام أنه يعطي البشر الذي حضروا مجرد أمور جاعة مرتبة مفصلة من الذي حكيم الخبيث الذي أعطى كل شيء حقه وقدره لا تستطيع أن تجيبه بتطلب وتدور ولا تستطيع أن تنكسه ليكون فيه جرمان بحقه لا تستطيع أن تزيد على ما شرع الله قليلا ولا تنكس وهذا العدل تجد أن الأنسى لا تحمل ويحمله الذكر وتجد في طبيعة الناس وذكرتهم التي فكر الله عز وجل عليها أن النشاء لا يستطعن في حال الأعوذ والعزل يقوم بما يقوم به الأرجاء ففضل الله بعض على بعض وهو أعلى وأحكم سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معرفة للحكم فهذه الأمور كلها ارتبط في بعضها كما أنه في كما ذكرنا يشف حقا يلت منه بوجود الضعبية والقرابة أو بوجود القرابة الموجودة من الإن كذلك إذا أعرض هذا الموروظ فإنه يجد عليه أن ينصف عليه نصف الآية كما ذكرنا على أن المقرير فط النفط عليه وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ذكر قال إحديث ذهب بن حكيم على عن جده وفي السنة الضرواح من العلمان أروح لواس الحديث بات عبد الحديث عن جبه رضي الله عن جبه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنني ذكر له قال أمك أي ذر أمك وأباك وأهتك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك يعني أقرب ثم أقرب وهذا يدل على أنه ينظر أن يوصل بسلطة للرحمة ينفط عليها إذا احتاجه والمثال لو كان له أغض مفتاجه ما عنده نفقة يومي أقول له على أخيه كذلك لو كان له أغض مفتاجه في ذلك اليوم ما وجدت نفقته ما وجدت ما تكتفي به ما وجدت حاجة إلى على التفصيل الذي ذكره أنه يجب علي المنفق بالمعروف هذا الشكم أجمع عليه العلماء رحمه الله والأصل في لي الكتاب القديم تعالى والوارث من ذلك والدبيل الشنة والعقل يقتضي هذا وبناء على ذلك أجمع على أنه يجب على الوارث المنفق على قريب وتفسيح هذا يرضي الى مساله القدر فمن خيط انشاء الله ما انت عليه بالقدر ما يكون له من مخيل نعم لا دي رحم سواء بين سيدي وتعقيد طبعا ان في كتاب لابن التشم سته جعل الله الشروط في مقتضينا ان شاء الله ست طرائق النفس والرزق والشم والسلطان والقلب والشبه وبعض يختصر يقول النفس ونصبه هو نصفه والثلثان ونصفه ونصفه نصفهما ونصفهما ونصفه ونصفه ونصفه في ثلثين اا هذه الفراائض قدرها الله عز وجل في كتابه وسمه رسوله صلى الله عليه وسلم نصفا وربعا اما من الربع وثلثه في المقصود في نص الشرعي والثلثان وهما التمام اذن كل حاضر امام هذه الفروض المحجدة المحجرة في شرع الله عز وجل يقيد بالشرق هذه الجهات التي يرقى إلا أن يكون نفس يكون له نفس ونفس ونفس أو, كله أو نفس نفسي أو يكون له فرثان أو نفسهما أو نفس من العصد وعصد في الإنسان الترابطه الذين يشيطون به و ومتمحض العصر من جهة الذكور طبعا على تفسير في عصره النفس وعصره وغيره مع غيره كما سيأتي إن شاء الله بيانهم نصم بذلك لأنهم في الشدائب يتعفضون له يعني يشيطون به كالغصابة التي تحيطوا برأس الإنسان فالفرض كتاب الله عز وجل إما فرضا وإما تعفيدا فرض في كتاب الله وسنة للسلسة إما بالفرض أو تعفيد سيجب على القريب المنفع على قليدهم وارث سواء كان من من جهة الفرق أو كان من جهة التعصير ويصفل هذا عشر من الذكور وسبع من البنات أصولاً في الفرائض والوارثون من العجال عشر أسماؤهم معروفة مستهراء الإبن وابن الإبن مهما نزل والأب والجد له من علا والأخ من إي الجهاد كان قد أنزل الله من فرآنا ومن أخي المزاعي إليه بالأبي فالشمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه اشخذ بالإجاز والتنبيه والزوج والمعتقد بالولاء فجبلة الذكون هؤلاء, هؤلاء عشرة لرسول بفرق الله عز الذي فرضه في كتابه إما يرثون بالشرق المقدر إلا من يكبناه وإما يرثوا بالتعصيد وأما بالنسبة للإلاث فهن سبع من النشوة والوارثات من النساء سبعوا لم يعطي أمتا غيرهن الشر وبنت, وبنت وبنت ابن وأم, وبن وام مشقة وزوجة وجدة ومعجقة والأخت من في الجهاد كانت فهذه عزته النبانة هؤلاء سبعة في, في كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويستحق هؤلاء سواء كانوا ذكوراً أو غناثاً النفق عليهم بشيئة إن شاء الله تصل ذلك في كتاب الطرائب الوارث سواء كان إذه من جهة الفرق أو من جهة التعصيد له حق على قريب فالأصل في هذا كما ذكرنا بدليل الكتاب وبدليل السنة اجماع أهل العلم قسنهم نعم لا برهم سوى أم زينب هذه لا برهم أي لا يجب عليه ان يثبت على ان من ذوي الارحام كبنت البنت وبنت ابن الجنس اا من جهه الفرع وكذلك ايضا من جهه الحواشي بنت الخال او الخال نفسه وبنت الخاله او خال نفسه و بنت الابن عليه الاريمين عليه الاصل من, من جهه ذوي الارحام هؤلاء ليسوا من الورثه والله جيب حكم لفظ الواجب اللاجنه بالوارث وذوي الارحامهم كما ذكرها لكن من قال بالتوفي هذا انا فقط أو ينزل منذلة منذ هذه على تصوير إن شاء الله رب الله نذكره لكنه ليس بالأصل وارثا ليس بالأصل من الوارثين إنما قلت بتوليده من قوله تعالى والأرحام دعوه أولاد ورعبه في كتاب الله والحديث في كلامه الخال وارث من لا وارث له في كلام من العلمان رحمه الله معرفته في وعى مدينة به في وعى مدينة شبيثة فعى مدينة نصر مدينة إجدار للجدات كما تقدم لا يسقطون في لا يسقطون إذا كانوا من دول أرحام الجد الساقطة والجد الساقط او كما يقول الجد الفاسدة والجد الفاسد هؤلاء يجد علي أن ينفق عليهم يجد علي أن عليه وكونهم ساقطون في الإرض لا يسقط حقهم في النفقة لأن في عمودي النصف موجد للإنفاق أكثر من مقراره الله لماذا هو بسبب الإذن؟ العمودين نفسك لما هو بسبب نعمة الوجود لأن الله سبحانه جعل وجود الإذن لفضل الله كما ذي فضل والديه يبدل قل يشكر لي ولوالديه سواء وليده آخر كأخي أو لا تعمة وعكي سواء وليده آخر كأخي او لم يرثه فعما وعتيك بالنسبة للاخر ترثه ويرثه لو ان الاخر في فعند اخو ترثه ويرثه فالتوارف من الجهتين وهذا من ضد الفقراء رحمه الله مدادة والشبه دعوه الاسباب تتنحف فتكون من الجانبين مثل ما هنا فالترث الذي تريد ان تنقف عليه ويرثه ايضا فالتوارث من الطرفين. الآن كانت توارث من طرف واقش فالعمنة أن تدمع أخيها فتريفها لكنها لا تريفها لأنها تعتبر عن الإذن أخنام والتوارث من جهة لا من جهتين وبناء على ذلك يقول سواء كان من جهة أو كان من الجهتين الحقي او المعتق ال جعل المحزوب ذلك ولا يخلق تلحقه النسب فاذا لم يوجد العاصب توفي وبنسبه الوارث من العاصب هذه حاله من الحدود المعتق من اعتق المولد فالمولد ليس هو السيد ولا يعتق او قرابه السريه او التصنيف النسبي فيما الولاء الولاء سبب من أسلاث الالف الثلاثة من الشهور هكاثن وولاء ونسبب وولا مبعد هم لن في سبب هذا ها الولاء الذي قال صلى الله عليه الولاء رحمة فرحمة من أسبب يرث من أعتقده في حال عدم نجود من يرث العتيق لو ماك عتيق ليش له والد ولا ولد ولا قريب آخر يرثه ومن الذي يريد أن ننتقل من قرابط الزارفين إما وليس له جوه رحم لأن ننتقل أو مثلا أخذ عبده ثم وهذا العبد جميع قرابطه كفة ليس هنا في عواب لأن الكفر ما نحنه عن عبده في هذا الحال يريد هو سيده الذي في آتقه فيرفع بين الشيد وبين عبده لكن من النبي يريد الشيد يريد العبد والعبد لا يارث سيدة فإذا سورك من جهة وليس منها الجهتين فدينا رحمه الله أنه يستحق به الإنشاء فلو أن هذا المولى الذي أعطقه السيده أصبح سقيرا ولا عائلة له نقول لسيده أنفق عليه ويجب عليك أن تنبق عليه وجود السبب الموجبه لنعروفه لنعروف الأصل في النفقة أنه يرجع فيها إلى البرس والعادة وأعراف المسلمين مستقن من إليها والمراد بأعراف المسلمين الغالدة التي لا تطرأ معارضة للشرق وليشترق في العادة أن تكون موافقة للشرق لا محالة ولذلك تذكر العلماء رحمه الله أجمعه على أنه لو جرت العادة بالمفرد ومنكر لا يفتكم إليها هذه النسل قول بنعروف راجع إلى الأصل الشرعي الذي ترغه العلماء رحمه الله مصنبطاً من شكات الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مفكمة وهي إحدى القواعد الخامس التي قام عليها الزق الإسلامي الأمور بمقاطئها واليقين لا يزال بالشك والمشرفة تجد الكيشين والضرر يزال والعادة محكمة فهذا يبقى إلى العادة محكمة لأن يستكم إلى عادة المسلمين وإلى أعرافه والمراج هذا فيما لا نحق فيه أما الذي فيه نفسه ومنتفك للعرض العرق يرجع إليه ويحتكم إليه بشرط عدم وجود النفس وبشرط عدم معارضته لنه سلوك العاده والعاده البنات بامور مستقبلها امور مشيها ما يخصهم لينا والصبر في هذا ان الله عز وجل في كتابه على كل ذي عقل مثل الذي عليه من المعروف وقال صلى الله عليه وسلم خذي من المال ما يكفيك ووالدك بالمعروف والعلماء رحم الله خلفوا في مسائل المنفقات كيف تقدر منها مثلا العسر واليسر ومقدار الأفضل متى نحكم بكونه القريب مغسرا ومتى نحكم بكونه مغسرا ومتى نحكم بأنه في, في وسط بين الإعشار واليسار ومن الغلماء من طالب الغذوع إلى ومنهم من حتى بعض طالب فقال بمسلم مثلة التقدير لكونه مغسرا أو مغسرا أنه ينظر إن كان دخله أكثر مما ينفق فهو موصل وإن كان إنساقه أكثر مما يدخل عليه فهو موصل وإن يستوى الأمران فهو متوسط بين اليسار والإعشاء احتكموا إلى خدير الدخل الدخل الإنسان وهنا في مسألة إعطائه النفق انا ننفق عليه بالمعروف وبيّن هذا في نفقة الزوجة وتقدير قالت أنه نصاب إلى نفقة مثلها بالمعروف لا تكون هناك جنّي إلا وسعى أهدان أحمد الله إليكم الشيخ واجبنا لكم النسوء صلى الله عليه وسلم فبيلة الشيخ يقول الشائع على زوجتي ومصدر ذاتي قد لا وأحياناً بالغالد أن يعمرني والدي يعني يعمر أستبيل وأطلباً من الأنسى هل أطيئه في هذا الأمر؟ أتسابه من الله بسم الله الحمد لله والسلام على خير خلق الله وعلى آسل وصحته ومن أمامه أما بعد فالنفق على الوالد سداد لحاجته وقيامه بما يكفيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قل من معنه ما يكفي فجعل الأرض موقوفاً عن كفاية وما زاد عن كفاية فهو فضل فلو أعطى واجده المالاً وكان اشتاك رجلها إلى نعم فأعطاه ما زاد عن ملعفه وفضل من الورد على واجده ليس دواجد العلم وليس دلاجب فإذا فعله فهو معزول والله يصبح عليه وإذا من يفعل فاقتصر على قدر صفائه فقد قدى ما أنزل الله عليه لكن إذا كان عند الإذن قدرة ويسار اختلت بعض هل يأثب أو لا يأثب مثلاً أمران طلبوا منه ألف فوق النحر والإذن عنده قدرة فهل هذا المستحب يصير واجداً لأمر الضالب؟ بعض العلماء فقاله إذا انتنه مع قدرته على ذلك كان مع من العقوب وهذا من جانب آخر ليس من جانب للشخاص بالنظر ولا شك أن الإبن لا يكلف فوق طاقته ولا حتى غير الإبن أي إنسان ينفق لا يكلف فوق طاقته ولذلك قال تعالى لا يكلف الله من الإسلام حينما دينا كامل النفقات والشغطرات دينا الشيخانه وتعالى أنه لا يتخلف إلا على قدر ما في وسع الإنسان من نفقه وزنان هذا لا يتخلف الإبن فوق كفاية فوق طاقة جيزوه وفوق كفاية الوالد إذا كان يشفه إيه ويضفه أما إذا كان أنك الإبن أن يضحي يعني يتفضل يتجاثق شريطاً لا يعني يكون هناك محرم من الوالد محرم من حقنات أو إسراف فلا شك أنه لا عزال له من الله عم ومدد وسيخلص الله عليه إن عازلاً أو عاجل. لو أن الوالد الصادق الضائق في دين وطلب من الإجن أن يستجين من الناس ونظر إلى مصاريف والد فوجدها مصاريف يعني معقولة إنها في حاجة الوالد ما فقط إخوانه وأخواته احتسب عند الله عز وجل أن يصرد فرد ظالده والله إلا أن يخير الله أنه وجل له فرة ومخفة فأعظم طاعته بعد ذلك لمن بالنهي وتوحيده ذر الوالدين ولذلك اتقرمه الله بذره وقام نشكر لي ولي والدين أنا أترى ينفق على الإخوان والأخوات وقد يختديه من أجل الانفاق عليهم فإذا نظرت ينفق نفقة معقولة قليلا يسجد يوم التركبة على نفقة بالمعروف تقت معه وتستعيد بالله عز وجل فأبدا وما لا تخير إلا أن هذا فضل عليك وليس بفضل فضل وليس بفضل والله عز وجل يدري المحسن على الإحسان ثقيقي إذا كان الإحسان فما ذلك إذا كان الإحسان إلى حق الناس وأولى الناس الإحسان وأنت حينما تؤذي الوالد إيمانا بالباد واحتسابا من أجل عند الله فمن الذي تنتظره عند الله الذين يسرح النساء وقال له وبالوالدين إحسانا فأنت في إذن تصل حتى أن العلماء يقول إن الله عز وجل وبالوالدين إحسانا والإحسان أعلى مرافذ هباك فاختار للعزل في ذره الوالدين أجمل وأفمن هكذا الموقع ليبدوكم أن يكون أحسنوا عنها. ما قال أكثر عنه والإحسان كما معلوم تعمد الله فأنا افتراه وهو أعلى مقامة عبودين فاختار الله هذا البصطلح الكريم الجليل العظيم بالتعليج كالوالدين أي أحسنوا للوالدين الإحسان فلا شك أنه إذا احتسر الولد وأنفق على والده فإن الله سبحانه وتعالى لكن إذا كان الأرض يسهد الإبن ويرض وربما يعرض خلائه بالضرر فلا يثبت الله مسلم سيما رسعها فليس الوالد عند ولده إلا قدر الكفاره تعالى عليه السلامة لله الشيخ البنت المتدوجة إذا كان زوجها بحيها نبتد من تنفذها على أبيها من خيس الأصل نفقت الزوجة على الزوجة ولا يجب لا يجب عن الأب أن نوفق على البنت وهي في اسمه في زوجها نفقت رواجبا وزوجة وبينا أنه إذا كان الزوج معترم بينا الشكم أن تصبر أو تستمره أن لها حق الفتح على القصير لما يذكرناه إذا اختارت صدق تحقيقين حقها لزوجها ولا يجب علي أن ننفق عليها في حال كوميا في عشرة الرجل لأن هذا يؤدي إلى تعدد جهات الانفاف والأصل الشوعي أنها تحق الزلطة فيها المواحدة وهي انفاف الزوج على زوجته نحمه الله سبحانه أسابقه الله قبيلة الشيخ يقول السائل إذا كنتم من سكان وذهبت للزيارة في ونعين في خارج مكة ثم رجعته إلى مكة الذي يوم الثامن فهل يجب علينا تحبان من الميقات المبلد الحج للمكة أسابقه هذا فيه تصريب إذا دخلت أشهر الحج وهو الميقات الزماني وخرج الإنسان كان من أهل وخرج منها إلى بعيدة أو قريب فإن كانت عنده نية الحج مثلا سافر إلي النبي وعند منئة في ذلك العام فإنه في هذه الحالة قد مرض منقاط النبي بعد بطول منقاط الزمان المعتبر فيأتي فهم في ويتمتع بها إذا كان الزمان بعيدا من الحج يتمتع بها الحج ويكون متمتع الحج من العالم وأما إذا كان سافر إلى النبي ليس عندهم مئة من خج ومر بالنقاط واجعا إلى مكة ليس عندهم مئة من في ذلك العام ثم طرأت عليهم نية بعد أن رجع إلى مركة يخل من المكهة لأنه أنشأ نية للمكهة ثم يفصل في ذلك إن طرأت عليهم نية في أجزاء الطريق وجد عليهم نية من مكانه في يتمتع بعمرا ثم يرهل بن حج من عام والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن كمان الصفحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد حجه والعمر هذا قد أدى إلى النقاط الأبعض وهو النقاط المدينة بعد بخول نقاط الزماني وعنده مية للحج لكن لو أنه سافر إلى الندينة في رمضان وعنده مية من حج ثم رجع إلى مكة قبل أن يدخل شهر الشوال الذي هو النقاط الزماني لم يؤثر لأنه ما دخل عليه النقاط الزماني فلم يؤمر من نقاط أبعض ولم ينطبق عليه الإجزام بإحرامه من قاتل أذهب والله فعلا عنه أسابه الله فضيلة الشيخ من أراد الحجة مخلطا من غير أهل ملكة من عليه طواف القدوم وقد دخل ملكة يوم الثروية أسابه الله هذا حيث الشيخ ذعب العلماء ما يرى من صدق طواف القدوم والأصل عندهم في قولي عنه صلى الله عليه حديث عروة من الضر صلى الله عليه وسلم أنه لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة دون المحر فقال يا رسول الله أفضت من جبل قيئة لدت راقلة وأتعبت وما سرت جبل إلا وقفت عليه فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه ووقف الموقفنا هذا وكان قد أتى عرفاتي أي ساعة سلمين لأنها فقط تم حجب وقضى قسمها وكان الله لم يأتي إلى المكة من يطف بالبيت ثم هو ظاهر ثامث بسؤاله من رسول الله صلى الله فمن أهل العلم قال أن هذا يختص لمن ضاق عليه الوقت وأما من تشعى له الوقت يجب على الإنسان ويقف ضواف القدوم النبي صلى الله عليه وسلم طافضه بقدومه حتى قدومه على مكة وظاهر الحديث تضي عدم وجوبه لكن السنة لا أن لا يطرق ذلك وأن يطوف بالبيت إن أن والله تعالى من تهل السؤال وَلَا يَتْلَيْنُ مُسْرٍ وَمَعْدُ مِنْ أَلِيْهِ تَعْمُنِّي الْحَرْضِ صُّهُمْ مُحَرِّبًا وَطَابْ حَمْلًا الْجَعْضِ وَلَا بِلَصَّارُ وَلَصَّانُ لَا بَصَمُّ رَحْمِلِ سُمْتُ الْقَرَضِ وَلَا دَعْضِ مَنْ فَرْضِ الواجب على المرأة غرّجت أن يتم عمرها من نور العمر من نور الحج زونية العمر والموية الحج من نور عمر من الرجال المنشاء الوافق عليه لا يتحلل وأن لا يأخذ من الشعر إلا بعد أن يطوح بالضيط ويشعر وبناء على ذلك وقعت القص بالشعر القصير قبل السعي وقعت غير موقع عليهم من يجب عليهم يرتدوا لأنهم أخذوا من الشعر قبل تمام النجو سيرجعون ويؤدون السعي ثم بعد ذلك يحددون أما بلسر ركاتي القواف يصنع ويشعلها بعد القواف يدفن بسنع على كل حال يصنعون ركاتي القواف وإذا عادوا القواف ثم سعروا بعده يجعلوا القواف ناس مجنان على قد من قلنهم لا بعد القواف هذا أفضل وقال يقضي الله على كل نفسه لا من ينزلون لهم الى الان الأطمع في الناس الى الان معتل يعني يكونون يردون الى التمئن هذا من هو أصم من هو داعي من هو مجد واضح؟ يجد علينا الان يدبوا الى من كان ويطوفوا على الأفضل يجيب الطوار لانه خاتل هو لا بين السعي والطوار كان المفروض ان يقع السعي بعد الطوار في هذه الحالة يساهم انهم من يرسل وبنان على ذلك يرد على ظلمان منابض ان يقع السعي بعد الطوار فالأفضل لهم انهم يطوفوا جميعاً ثم دع ذلك يتحميه ذلك يتحميه وتجد عليهم الخدية غير رجال تطيبوا هل تطيبوا أم لا تطيبوا خلاص إذا ما في المشهورات تتعلوها فهم إلى الآن مش رماتهم هم إلى الآن محيمتان يجد عليهم يذهبوا يطوفوا هذا في الخدية التقصير هذا في الخدية لما يجب أن يقصروا إلى بعد انتهاء السائل تعلموا وقيل في الشيخ هل يجز التطيب في البدن فقط بعد استداء منابس الإحرام؟ ثابت. ف... إذا أوجب ودخل في النسك لا يجب, لا يجب له أن يتطيب. إذا أوجب ودخل في النسك لأن الله حرم على المحرم أن يتطيب. وأزمع العنوان على مطيب المحرورات الإحرام. قال الله عليه وسلم انزع عنك جبتك وعصم حتى أثر الطيب. فأمر النسلم أن لا يتطيب في هذه الحالة الواجب, الواجب أن المسلم أن لا يتطيب بعد إحرام فإن تطيب قبل الإحرام واغتسل لتطيب واغتسل أو اغتسل ثم تطيب قبل أن يدخل في النسط فهذا لابأ شبيه وهو من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذكر الصحيح من حبيث عائشة رضي الله عنها قالت ريبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله قبل حرمه وإن فرمه قبل أن يقوم بالبيت سواء وقع بعد الغسل أو وقع قبل الغسل الصحيح أنه من السنة هو نبأت به قد قالت من المؤمنين عائشة كنت أرى وقوف الطيبي في, في المدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فمدى يدعى أنه لا بارس أن يكون على بدل محرم الطيب بشرط أن يكون وضعه قبل الدخول في النصف فمسألة لبس الإحرام المدينة دعوا الناس يرى أنه إذا لبس الإحرام مجرد لبس تدخل في المسجد فهذا ليس بالصحيح التجبد عن المخير ليس هو الدخول في المسجد إنما يكون الدخول بنياً وبناء على ذلك لا عبرة بالنسي وإننا العبرة في المسجد هذه المسألة من حيث الأصل أصلنا من أتى لعمر قبل حجه ثم حج ويصممتع بها ليختفي لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنها الحديث الصحيح لما قالت عائشة رضي الله عنها أرادت أن تأخذ قمرة قال حجه قال عليه الصلاة والسلام طوافق من ذيك وسعيك بين الصفا والمروى كافيك في وعمركك فالنبي صلى الله عليه وسلم عليها وضيق عليها تبصي لأنها تأتي بالقمرة بعد عمره لكن, لكن داوجد لبعض الناس سذر مثلا وارد ولم يعتنق أو قريب ولم يعتنق واراد الناس بالحمرة ما في باشا لأتي بالحمرة بشرق أن تكون عن إجيئة في مكة لا طرأت من الميقاظ الأبعد والله تعالى نعم وإن يسل الإحرام هذا من في الطبق, الطبق هذا تنصف الناس لا يدرس لأنه في حب النخيل الإحرام الذي في أزاريك سواء كان عن وزراء أو كمان هذا هذا تجيبها تحققها وتبقى مخصوحة للبغة إن شاء الله الله سبحانه ربنا أسابق الله فضيلة من فتى بعمرة في أشيء الحج ثم نوى بعد ذلك الحج في عام نفسه فيرزمه التمسح أن يخير أسابق الله الإجزام ليس هناك إجزام بنسبه قال ثم المؤمنين هكذا كما تشططيه إن النبي صلى الله عليه وسلم من ناعف قال من اراد منكم ان يهل بحج فله ومن اراد منكم ان يهل بعمره فله ومن اراد من يهل بحج وعمره فله والاصل في هذه المعاشر انها اختياريه اي الانفاق الثلاثه من ارى ان اسا باي واحد منها فانه لا حرج عليه ولا حط الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الافضل وليس هناك الزام باحد هذه الانصار انما يبقى هذا النص ان اصل أن المسلم مخير فيه وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفصق الحج في عمره وهو إيجاب الفصق فصق الحج في عمره على المسلم العدي فهذا كان في ذلك العام أي ذلك لم يلزم بهذا ولا ان ولا عثمان مدة الخلافة الراشدة كلها وفين الصحابة ذلك وطبقوه وهم أعلم بنفس رسول الله عليه وسلم وفي صحيح المسلم عن أبي ذرق رضي الله عنه وقال متعة أنه لا تصلق إلا لنا مع شراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج يعني إجاب الفشق وليس مراده مطلق التمتع من الحج يعني إجاب الفشق كان في ذلك العام هدنا لعقيدة من جاهلية الذين كانوا لا يجيزون الأمر في أشهر الحج وكانوا يقولون كما صح عن الهداث المصحيح إلى براء الدبر وعافى الأثر ومسلح الصفر لقد خلت كمرة من اعتمر وكانوا يرونها من الفجور وإذن فقال الله رسول الله ألحاننا هذا أمن الأبد فقال لا للأبد للأبد صلى الله عليه وسلم عن قد دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز لك إيقاع العمرة في إيقاع العمرة في أشهر الحج إلى الأبد لا ما كان يعتقد أن الجاهلية من تحليل إيقاع العمرة حتى ينسل الخصطة هذا من أدرام الجاهلية ومما اختلقه أهل زاهنين من المسائل المخلثة وعلى خطوها الحميشة ومنها ضراء وردها عليه الصلاة والسلام ورد الأمر إلى أصله أنه يجوز الاعتماد لأشهر الحج ولذلك وقعت عمر عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج كعمرة أمت العطان حينها وقعت في القعدة لم ننتهى عليه الصلاة والسلام وقص الغنان بعد فتحه للقعد صلى الله عليه وسلم عليه والله تعالى فطيلت الشيء لكل سائل هل يرتبروا سيام الحشر بالفكة من السلم أسامرهم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير أخب الله وعلى آمن من أصل في يوم وعنا بعد وفي يام الحشر بالفكة إلا الدسع ما أدى يوم النحط لا بأس به ولا حرجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحديث الفريح ما من أليان من أمر رسول الله ورخيهم أحبه لله من عشره من قال يا رسول الله من اجهاده سبيل الله قال ولم اجهاده سبيل الله ما رجل خرج من آله ونفسه فلن شيء من ذلك هذا يدل على أنه يسرع فعل الطاعات وأنه لا بعث في الثيانات هو أصام تفع كاملة بعضها فلا حرج في ذلك ولا بعث فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل الشيء ويفكه صلى الله عليه وسلم وعليه فقد شرع للأمة بقول يحينا ما قلنا من الأيام نعمل الصلاحة فيهن وبناء على ذلك يبقى هذا النصر قولي على عمونه ولم يعتم ينقضه وينعه فيبقى قيامها مستحدا على الأصل الله تعالى أهلا أما يوم النحر ففي في حديث عمر صلى الله عليه وسلم إنما خطر ونهى عن صن يومي النحر والفطر فلا يجوز سياح هذين يومين لأنهما يوم عند الإسلام وثيام فيها إعراض عن ضياقة الناحة الدرجل فلا يجد يجوز سياحه إما بإجماع علماء الله أصابق الله وفيدة الشيء هل جمع الإنسان إلى أطلاق الزوء يجب غسله أو أن الشاع حدد المقدار الذي يجب غسله أصابق الله ظهور العلماء على ان الدم مس هو سقي وقال الكرم تعالى او دم المسوح فان اولى مخمير كانه رذ و القول على الفور سلام كما في صحيح البخاري حديث في المغزى وصني هذا اقصد انهم ان الدماء نجسه وامنا حديث الشعر قال بعض العلماء انه انها قاهره لحديث الشعر ولصلاة عمر رضى الله عنه مجرده وينجد وقد وجد عن هديث الشعر لأنه من النذيف الذي لا يرقى لأنه أصيبا بالسهم السهم غالبا ننذب والنذيف لا يرقى ولذلك محل الخلاف إنما يستقيم الاستدال أن كان من الزمن الذي يرقى والذمن الذي يمكن إعقافه وكذلك عمر رضى الله عنه لأنه مجرده استنزفه الموت ولذلك قالوا لو رعف الإنسان مع قوله بالنجاسة لو رعف أو المرء المستحار أو هذا من العفو أنه لا يتنهى إصاف والاستقلاب بهذا الحديث من هذا الوجه كما ذكر زمار العلماء رسول الله والصفحيح أنه نجل وحكم وحكم النجل يجب غصله يجب غصل الدم لكن الدم على حالة فيه حالة الأولى أن يكونها سيرا والحالة الثانية أن يكونها كثيرا أما يسمي بعض العلماء متفاحشا واختلف العلماء رحمه الله في التفريق بين اليسير والكثير أو اليسير والتفاحش فمنهم من يقول إذا بنغ قدر الدرهم فهو يسير إذا كان الدرهم فما دونه فهو يسير وإن كان أكثر من الدرهم فهو كثير يجب غصنه ومنهم من قال إن الكثير والطبيل يفرق بينهما بما لا يتفاحش في النفس. يعني هو إذا رأاه كثيرا حكم بطرني كثير كثيرا وإذا رأى قليما حكم بطرني القليل والأول أقوى لكن في حديث صعيف اللي هو حديث الدرهم الضجري ولكن شكية لإجماعي أن قدر الدرهم من العفل ولذلك يستجدث على العلماء على أنه يسير من الجهة العفل ويأخذ بهذا الأمر المتفق عليه وهو أشته ما يقدر قدر الدرهم تقريبا طجر الهلل القديمة الهلل القديمة الصغاء هذه يعني سقارب الدرهم كما حرروا بعض مسائحنا رحمة الله علينا فإذا كان مجموع الدم بقدر ذلك فهو من العصل فمادود ولذلك كان أثر الله بالله بكمر قشرة في القراضي ومن يقطعها لأنها من يسير وهذا بالنسبة لحيث الأصل دليله يعني اشتراقا يكون كثيرا دليله ظاهر آية الأنعام فإن الله تعالى يقول أو دم نسوة أو لحم خندين فإنه لبس وجعل الحكم النجاسه مبني على كونه مبسوحا والمشهور في نبغ العرب الكثير فرق الله بينهم القليل والكثير واذا قدر رجل ذهب ذهب طاهر الخلص فاحنا الله عليه من هذا التخريج انا ظاهري ان نفس القودي او دم مبسوح والله اعلم اذا كان الدم كثيرا فهذا القدر حكم بتاثيره واذا لا ثم امم انا اصل الحكم المنطوب يقول السائل أبي يريد أن يزوج أختي بشارك لا يصنعي وأنا معالج لهذا الأمر فهل تكون حقاً وكيف أنصح الوالدي حساب المصبور هذا ما الطاعة بالله عز وجل السمعة, ل... ل... السمعة الطاعة الأصل فيها تكون بالمعروف لا بالمنكر كما قال صلى الله عليه وسلم أن السمعة بالمعروف فالسماعك لأمر والدكم في ذلك له هو مقيد بالمعروف الذي أقرره الله عز وجل وأما إذا كان بمنكر تنكره عليه وترده عليه فالحق معك وليل ذلك من الله مهين وما ضهيرك كيف تزوج الرجل والصلي والعياة بالله قطع صنته بإبناه عز الرجل وخسر الدنيا والآخر ذلك السلام المبين في هذه الحالة من حقك أن تعترف ومن حقك أن تضيّن للغاية وإنما تحاول بالتي هي أحسن أن تؤثر عليه وأن تظهر الأشخاص الذين يؤثرون عليه بأن تصدع بنفسك وبوافقك تنظر إلى الذين يؤثرون عليه وتوصل أختمة تقبل مثل هذا الدرجة لها وتمتنع وتصد على عدم القبول وهي مثابة على إسرارها على هذا الحق فلا بارك الله بجوز لا نصلي منذوع البركة مشهول العلم يتزوجنا يعني الصلاة صلة بين عبد ورد وذلك أقام صلى الله عليه وسلم بين الرجل وترك الصلاة فحرمان الخير والعياب بالله موقوف على ترك الأمور التي فرض الله عن السر التي عظمها جناب الدين بعد الشهادة تلك. فمثل هذا ما يزوج وحريم به أن لا يقوم بالتزويج ونصر الله العظيم أن يهديه كل دواردك إلى السماع الخطي والقبول وأن يختار لوقتك ولبنى من السنين من فيه الخير والصلاح دعوانا أن الحمد لله رب العالمين